ومن لم يستطع منكم طولا أَن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض Feng kiehuhun, nabij idni echlihin, na waqat u hon, na hojorahun, na bilmarufi, mochina, tin, rayera musefihat. Waqat u hon, na hojorahun, na صُنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خير لكم والله وَاللَّهُ رحيم